سبحانه وتعالى وإن كان كلمة الصادق لا يسلم بأنه يعني من الأسماء وسيأتي الكلام يعني في حينه بإذنه سبحانه وتعالى وكان الكلام يعني لابد الآن من ترخيص مجمل أيها الاخوه الاحبه قلنا بأنه قد ورد اسم الله عز وجل المؤمن في آية مواحدة وقلنا بأن الإيمان يرجع, يرجع معناه إلى التصديق التصديق والإقرار وما يقتضيه ذلك من الإرشاد من لغة الإيمان هو التصديق وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدقنا لكن هذا المعنى ليس هو تعريف الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان هذه عقيده اهل السنه وأن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص المعصر وتفرع من ذلك أمور يعني مبسوطة في موضعها وقلنا بأن يعني هنا ربط هذا الكلام بمعنى المؤمن أو معنى المؤمن الذي هو وصف الله يعني وصف اسم الله سبحانه وتعالى أنه اثنى على نفسه أن أنه هو كما اثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه إباده وذكرنا قول مجاهد رحمه الله المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله, الله أنه لا إله إلا هو الشهادة هنا هي التصديق صدق نفسه وشاهد لنفسه سبحانه وتعالى وذكرنا أو ذكرت حديث الترمذي وابن وابن ماجه رحمه الله عليهما ذلك الحديث الذي فيه يعني حديث ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال عبد لا اله الا الله والله اكبر يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي هذا تفسير لمعنى المؤمن تصديق العبد المؤمن يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر إلى آخر الحديث وذكرت كلام ابن القيم رحمه الله من أسماء المؤمن يعني المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل وكذلك قول يعني معنى قول قتالة المؤمن آمن بقوله إنه حق وبلغنا إلى يعني تلخيص أهم النقاط المتعلقة باسم المؤمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكان من ذلك من دلائل اسمه المؤمن شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد المؤمن قلنا المصدق والشهادة هناك علاقة بين التصديق وبين الشهادة فلا يشهد الإنسان إلا إذا كان إلا عن صدق ومصدق إلا إذا كان مصدقا وإلا إذا كان الكلام صدقا فمن دلائل اسمه المؤمن شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد إذن شهد الله أنه فهذا هو هنا المؤمن يعني شهادة وتصديق هذا هو التصديق الله عز وجل يصدق نفسه بنفسه لنفسه والشهاده لهم بأن ما قالوه حق وصدق كما في ذلك النص الذي, إيه؟ الذي ورد يعني صدق عبدي صدق عبدي لا إله, الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي حينما يقول هذه المفردات وهذه الألفاظ فهذا هو الإيمان يعني الإيمان ان تصدق غيرك غير هذا من الإيمان حتى كان شيخ الله رحمه الله حينما تذكر بعض الأمور يقول هذه تحتاج لإيمان عن بعض الناس إن فلان قال كذا أو فلان يعني نقل كذا يقول الله تحتاج لإيمان هذه آه لا طبعا طبعا ومنها تصديقه لانبيائه بالحجج والبينات تصديقه للخلق تصديقه للانبياء تصديقه للمرسلين تصديقه للاولياء والصالحين إيه؟ تصديقه لعباده المؤمنين هذا يدخل به المؤمن يدخل به هذا المعنى ومنها تصديقه لانبيائه بالحجج والبينات بان ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لا امتراء فيه هذا يعني تصديق للانبياء بالحجج والبينات هذا يدخل بمعنى المؤمن أنه يدعمهم ويقويهم بالحجج والبينات فيدخل بمعنى المؤمن ومنها أنه يصدق عباده ما وعده من النصر والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلي استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فالله عز وجل يصدق عباده يعني ما وعدهم يصدقه يصدقهم ما وعدهم هذا يدخل بمعنى معنى المؤمن المؤمن أنه صدق عبد يعني عباده ما وعدهم يعني الذي وعدهم من النصر والتمكين ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه هذا يدخل بمعنى ايه بمعنى الايمان كيف ذلك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون يعني ان يجعلهم في امان وطمانينه وان لا يعذبهم فدخل هذا المعنى انه ايه امنهم من العذاب او امنهم من العذاب أمنهم من الخوف والعقاب فيدخل في, في معنى المؤمن قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي امنا يوم القيامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فزع يوم القيامة وأهواله ولهم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم ما ما هذه الآيات تتكرر لكنها ايات عظيمة سبحان الله تكرار هذه الآيات في عدة مواطن حقيقة حتى يستوعب المؤمن هذه المعاني لأن القضية متعلقة في الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى فتأتي الآيات كثيرة جدا في نفي الخوف ونفي الحزن نفي الخوف ونفي الحزن دائما نفي الخوف ونفي ايه الحزن فحينما تقرأ تقرا طيب نفي الخوف والحزن هذا يتطلب شروطا لابد من شروط لابد من امور لابد من اشياء حتى يتحقق لي هذا الامر لابد ان احقق هذه الشروط حقق هذه الشروط تتحقق لك هذه الامور واضح إخواني اخواني هذا مهم جدا أما عدم تحقيق هذه الامور حتى ينفع عنك الخوف والحزن المشكله يعني اذا لم تفعل هذا قد يقع الخوف ويقع ايه الحزن يفعل ما امر الله عز وجل حتى يعني تستفيد من اسم الله ايج المؤمن حتى تستفيد من اسم الله الرحيم أن تكون إيه حتى تستفيد من إيه من اسم الله الرحيم يجب ان تكون ايه رحيما بالعباد وحتى تستفيد من هذه المعاني أن تؤمن من الخوف والحزن أو أن تأمن الخوف الحزن بإذن الله عز وجل وأن تؤمن من ذلك فلا بد وحتى تستفيد كذلك من اسم المؤمن أن تحقق هذا المعنى فان تكون مؤمنا هي تستفيد من إيه من اسم المؤمن من هو إيش اسم المؤمن الله سبحانه الله أن تكون مؤمنة مصدقاً وما يتبع ذلك من شروط الإيمان وكذلك كنا في هذا الموضع الذي يعني أردته أن تقول ربي الله ثم تستقيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي صدقنا وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين يعني الحمد لله أي الشكر خالص لله سبحانه وتعالى الذي صدقنا وعده الذي كان وعدنا وعدنا يعني وعدا سبحانه وتعالى إن أطعنا أن يحقق لنا وأن ينجز لنا هذا اليوم فالحمد لله والشكر له الذي صدقنا هذا الوعد وحقق لنا هذا الأمر وأنجز لنا ما وعدنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني جعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها جعلها ميراثا لنا جعلها ميراثا لنا هذا معنى وأورثنا الأرض نسأل الله أن نكون منهم نتبوأ من الجنة حيث نشأ يعني ننزل منها حيث نحب ونشتهي ننزل منها حيث نحب ونشتهي فنعم أجر العامرين فنعم أجر العامر ومنها تامينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان ومضد الإخافة الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف هنا إخواني يقول واما اسم الله الصادق الحقيقه هنالك نزاع يعني او خلاف يعني حول اسم الصادق فهو من اسماء الله عز وجل لكن يعني الذي يترجح انه من الصفات وليس من ايه من الاسماء والقله الذين ذكروا فيما اعلم انه ايه من انه من اسماء الله سبحانه وتعالى واستقراء الشيخ العثيمين رحمه الله استقراء طيب وكلام فوعد المثلى يعني لنا أن نعتمدها مرجعية طيبة الحقيقة في الأسماء والصفات فيعني آ... ف... كتاب نافع وكاتب طيب ما شاء الله رحمة الله عليه وجزاه الله خير ما يجزي يعني عالما عن امته في تفرغه وفي اخراجه هذا الكتاب العظيم آ... الصادق لفظ الصادق ورد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر ومن البخر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يعني المباعر أو ما اختلط بعظم يعني شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم الاستثناء في شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون يعني هذا الاشتقاق من كلمة وإنا لصادقون اشتقت يعني على أنها اسم لكن الذي يترجح من طريقة استنباط الأسماء من الصفات أن هذه أي الصادق في وعده ووعيده وفي كل ما يخبر به قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد قال تعالى وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله يعني لا احد أحد اصدق منه قيل لا احد اصدق منه قيل سبحانه وتعالى هل تأتي بشكل افراد يعني ما شاء الله الاسماء جاءت بشكل افراد نعم هذه من من الامور حقيقه يعني يعني استقراء واستقصاء هي استنباط الاسماء والصفات أسماء حقيقة يعني فيها منهج وهذا يحتاج إلى يعني دراسة دقيقة يعني ممكن يحتاج إلى مبحث مستقل كيف يعني يعتمد هذا اسما كيف اعتمد التاله يعني صي صيغته وهذا على هذا من هذا من من هذا الضربة من هذا النوع هاي كلام ومن اثار الايمان بهذا الاسم فنهخذ إيمان يعني الصفه ان المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا غضبا لانه لا اصدق من الله وعدا ولا اصدق من الله قولا ولا اصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى فهذا هذا يعني المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظلما ولا غضبا يعني لا يخاف أن يهضمه حسناته أو أن ينقصه من الثواب ولا يخاف بخسا ولا رهقا أو يعني هذا لا يخاف اثما يحمل عليه من سيئة غيره هذا هو مستقل من قوله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا يعني لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته لا نخصا في الحسنات ولا زيادة في السيئات ولا رهق ولا اثما يحمل عليه من سيئات غيره يعني العدل في الحكم وهذه هي رحمانية الله للمؤمن والكافر فكان شخصا لا يحاكم على أنه قتل مئة شخص لأنه يهودي أو لأنه نصراني أو لأنه ملحد ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ولا يخاف بخسا ولا رهقا أو أن على لهم مفقال ذرة لأن الله عز وجل وعد وهو الصادق بتوفيه العاملين أجورهم وإن كان مثقال ذرة جازه بها ولا يضيعها عليه بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأما المسيء فيجازيه بسيئه مثلها لا يضاعف له إيه السيئه ويحطها عنه بالتوبه والندم والاستغفار بل اذا هم بحق بسيئة ولم يعملها كتبته, كتبته حسنه ويحطها عنه وتذكرت امرا الحقيقه ارجو ان تذكروني بسؤال مره سالت عن قضيه الملائكه تعلم الغيب وكذا الان تذكرت هذا الشيء اين بعد ان ننهي ذكرون بهذه المسيئة إن شاء الله عز وجل بل يضاعف لمن يشاء ويتم لدنه أجل عظيمة وأما المسيء فيجازيه بسيئة مثلها عليكم السلامة الله ويحطها عنه بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم يصفح لهم عن سيئات أعمالهم التي عملوها في الدنيا فلا يعاقبهم عليها ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة نفعل ذلك بهم فعلنا مثل ذلك في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون هنالك يعني أمور نعلنا نستفيدها أيها الأخوة من بعض أقوال أهل العلم في هذا المجال قال يعني بعض أهل العلم من هذا الاسم المؤمن اشتق الأمن يعني من كلمة المؤمن اشتق الأمن والأمان هو اسم العبد المؤمن فالله سبحانه والمؤمن وقد يطلق هذا الاسم على, أي على العبد فيقال المؤمن كما يقال عن العبد الرحيم لكن ليس الرحيم كالرحيم المؤمن كالمؤمن بيد أن الموافقه فقط في الأسماء لا تقتضي المشابهة في الذوات لا تقتضي يعني المماثلة ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كذلك من اثار هذا الاسم ما شرعه المؤمن سبحانه وتعالى من حدود وقصاص لحفظ الدين وحفظ العقول وحفظ المال وحفظ الأنساب وحفظ الأعراض له علاقة باسم المؤمن حتى يأمن الناس على دينهم على عقولهم على أموالهم على أنسابهم على أعراضهم على حياتهم على دمائهم فيقول من آثار هذا الاسم ما شرعه المؤمن سبحانه وتعالى من حدود وقصاص لحفظ الدين وحفظ العقول وحفظ المال وحفظ الانساب وحفظ العراض وبإقامة هذه الحدود يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وعموالهم وأعراضهم انظروا ربط الحدود إقامة الحدود به باسم المؤمن فالناس يشعرون بالأمن على دينهم عندما يقتل المرتد الذي انسرخ من المجتمع وصار جرثومة ضارة ولهذا قال عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ممكن بعض الناس يؤمنوا وجه النهار أو النهار ويكفرونه اخره هذا مخطط يعني شركي من الكفار حتى يشككوا الناس في دينهم حرم الله عز وجل القتل وسفك الدماء ليشعر الناس بالامن على أنفسهم هذا عراخة المؤمن بتحريم القتل وسفك الدماء وعلاقة المؤمن بالقصاص والقاتل أنه إيه؟ القاتل عمد أنه يقتل ولذلك أوجب الله عز وجل القصاص من, القصاص من القاتل وجعل فيه حياة الناس ولكم في القصاص حياه يا أولي لعلكم تتقون كم واحد قتل في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد ما انتشر الإسلام كم الآن يقتل في دول أوروبا، صح ولا؟ كم يقتل في بلاد المسلمين؟ في بلاد المسلمين، معلش، بلاد المسلمين أقل ولا أكثر؟ يعني دعك من الآن، يعني قصدي أنا، هذا قضية يعني اعتداء الكفار أو اعتداء الفجار، هذا أمر آخر نحن نقصد، وهذا كله بسبب عدم تطبيق اسم المؤمن، وعدم تحكيم حكم المؤمن سبحانه، وتعالى لكن نحن نتكلم في الاوضاع في سياقه العاديه العادية حتى يعني الفاجر والمجرم او يعني يعني نقول بعباره اخرى اثر ايمان الناس بحكم الله والخوف من الله مع ضعف الايمان يعني هذا يمنعهم ويحود منهم بين القتل ليس كذلك فلو جيت يعني تعمل احصائيات تجد انه هذا حتى في بلاد المسلمين يعني اقل, أقل من بلاد الشرك الكفر ليس كذلك نعم. نعم. هذا يعني اثار الحدود والقصاص و وشرع الله عز وجل في ذلك علاقة ذلك بالمؤمن أنه يؤمن الله عز وجل وحتى يجعل الناس يامنون على حياتهم ويكونون في بأمان وعدم خوف هذا من آثار اسم المؤمن سبحانه وتعالى هذه الأمور يعني التي رغبت أن نضع أن نضعها كذلك امن الله سبحانه وتعالى الناس على عقوله فحرم كل ما يغطيها او يلغي وظيفتها من خمر ومخدرات لانها ايه تشل تفكير الانسان يعني انسان ممكن يبيع كل الاراضي وهو لا يدري بساعه مخامر بساعه يكون يكون مخمورا يتنازل عن كل شيء ايال البلاد تصور طبعا. طبعا. يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والمنشر والأنصار والذين سوّن عمل الشيطان فشتموه لعلكم تهرون حرم الرجل السرقة وغلظ العقوبة من هنا جاء يعني قطع اليد ويعني وآ الأحكام والحدود المت في الحرابة وفي المفسدين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتل وأن يصلب وتخطع أيديهم ورجلهم من خلاف؟ لماذا علاقة ذلك باسم المؤمن الشرع هذا الشرع تخويفا وإذا وقع من بعض الناس تطبيق هذه الحدود تطبيق هذه الأمور بأنها حتى يكون بالفعل أمن وطمأنينة بإذننا لذلك لو جئت تقول كم حادث يعني ممكن أن تعد عبدا كم مرة اقيمت الحدود في عهد النبي عليه السلام واصحابه رضي الله عنه وحرم الله جل الزنا ووسائله لأمن الناس على عنسابه وحرماته فلماذا حتى لا تختلط الى العنسة والإنسان حينما يرى هذا الحد بالفعل أنا رأيت حدا كان قد أخين بالشارقه من هذه الحدود بالفعل يعني ليس الخبر كالمؤين ذلك إنسان جلد جلدا يعني سبحان الله حينما ترى وتعاين تطبيق الحد هناك طعم آخر طعم آخر لإقامة الحد وهجران الذنوب والخوف من الوقوع فيها تماما لكل ذلك ولا يفعل هذا الذنب بعد إقامة الحد إلا شاب والشاب إذا اقيم عليه الحد أو قتل هذا طهاره يعني المجتمع يطهر منه أليس كذلك أه يريح ويرتاح هذه يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهذا يعني اسم المؤمن وما يخضيه هذا الأمر إلى هنا انتهينا وأنا تذكرت الآن كلام الأستاذ لما سأل